بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قيامة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عوض بالله من الشيطان الرجيم أفنى ضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين ما فوائد تفسير تفسيرك بس إن شاء الله التفسير كين ما بشرش بس أنت أبغىك تدي أباد بدرشان رب العالمين كلام سماكنا رب العالمين <سؤال> الصلاه والنساء يقولون الزخرف القران الكريم يقولون ان القران الكريم يقولون ان القران الكريم يقولون ان القران الكريم يقولون ان القران وكتابه وفي حمبلة فرناكين يعني لا تحسبون أن نهملكم تجاو حسبنا كان هم دين ويهملكن أن كنتم قوما مسرفين بلا قوم بنك إسراف جنح هذا كان وخراب يفكان كفريب كان شركيب كان هر جنحكاب كان رضى الله علهم بشتجران وحسبنا كان أم ده بشتقوا كين همبو وبنقول في حمبلة وكتابنا هنري чен ديت خانان رب العالمين بيجيد رحمه رب العالمين يتخاصته عندي و همو وقتك و همو نوعك سكي كتاب دي انت خاريت پیغمبر ادي فرك تو دي بي رواه انت ور دي نصيحتك لوكاس يا ربي ما من نظان يا أبو من ناغ يا بوتن من نظان يا ريك حق يا من نظان يا كيا چجشتن تخوش تبعت و چعملت كيف تبعت و چتكر بلي بدبن أفنا عنكم الذكر صفحا چونك ناغ لغة عربي دا ضرب عن فلان صفحا يعني بشتاكو كري ولا لا يخو صفحا كار يخو داوي مروي يعني اهمال كمروك رب العالمين بيجي تشجر عنهم كفر وشرك وخرابيان جو جناحتهم جو زوربن. أم هد بونجوب ودي كتاب بونجوب أفرأكين. ودين كين. فنضرب الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. من كن إسراف جناح هذا كربتو خرابي كربن. رب العالمين تشجر العالمين يا. رب العالمين هم ما. دین خود دیار که تو حقیق دیار که و پیامبر تنارتیم و کتابش تنارتیم و قبل عالمین هم وقت کیش هر وقت پیامبر بیت سلام جماعت که یه هل و دهل تفسر حقیق و سر راستیه دب و خلکی حق قرآن را دیار کن جلگ جرا جلگ مرویت هن بیجن والله این يا الشيلاندن شیلان دنویی بر مهات یا وزرکردنو هر ملاقات کشته کرد بیجید وی آخر ده هایی کس این کاری رو به الله عليه وسلم سلم حدیثه به عربی ابدی جیب جیبید. ابودی هر کسی که پشتیم جی فسیر اختلافاً کثیرند. دقل اختلاف بینی. دقلک نگذبین بینی تفرق فرقاتیه و مذهب مذهباتیه و جمعه جمعاتیه هذا حديث ابي غنبلي صلى الله عليه وسلم يا جيبي جيبي ودي جيبي مديش چونكي ابي هيك لو معجزه رب العالمين يقول يا ابي غنبلي صلى الله عليه وسلم يا ابي غنبلي جدوت يما يقولي أمّة من دبنها في توسيف كلها في النار دبنها في جماعات طبعا أمّة من يعني نبع سي كيها مئة أمّة من يعني بالصمان هي ردت الله عليه وسلم وحبيبتي أمّة من دبنها في توسيف يعني بالصمان دبنها في توسيف فرقا همشي همش اوغري أجري وعمودش ناف أجري إحنا ميدا وعمود يسرق شيطاني إلا إك نبي يا رسول الله او كي جماعة او الناف و ندا كي ناشتة اغريده و سر ضلالته نية و سر ريكة خلت نية و سر قناحة و خرابية و بيدعار و ريكة شيطاني هنا قلت ما أنا عليه اليوم و أصحابي الله و عسلم قلت يا أوا أس أغرسره و الصحابة من سره قلت او جماعة او اوا ناشتة اغريد جهنم و او جماعة او اوا السر حقيق و او جماعة اوا اوا راسد يعني مرووف هم مداوبه بلا بخو بسیار کرد بلا بخو دیویم چیت او پیغمبری کریم صلی الله علیه و سلم دیویم چیت او صحابا کریم ها چته مخالف دیگر سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلام گل سنت او صحابا رازی بناخد کلی کله بده باشو نکرد چند بودت بیت جوان کردن یک چند بودت جوان کرد وای رایه و جماعت و مذهبی اب اغثری ما دم مخالفت جلوی او پیامبر سریسال الله و علیه و سلم ما دم مخالفت جلوی او صحابکی چجرا به مهرور نبا و به سرین نشه اینو که به جدای دعوی که مودین خودی بلغت کم از موسیقی اون ایکن واشنده خلا جوان که تو الله اندک از چه خود دنیا الله اندک کسی میم های فیس بوک چه خودت دعوام نو آخفنامن ونیا چه وليك هذا خلطه ما دم مخالفة جالي أبي عن برسال الله عليه وسلم يا صحابته الدعوة وبلا أفكرنا دين خدي وبلا أفكرنا الشريعة رب العالمين بموسيقى نأيت أكرن بشيروك الدرو نأيت يتكرن دعوة هنا أتبلا دعوات يتأكرن رب العالمين مؤصرين كتابه دام كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته هكذا تشيروك من هكذا تشيروك القرآن ده هاي فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أبعا ميه يقول يما هو قصطا بجابة نحن نقص عليك أحسن القصصي. راسترينو. درسترين شيروك أبنة القرآن ده هاتين. أما أصبتك من يابو خالكي بشيروك بدرو هاتين دانانو. چو أصر وأساس بنابن؟ بجمع الله ده دي ديني دين يخودي بالأبا فهني أول رأيك درست هو مرؤوف بيتدا سر يكو حق وسر يكو راس وسر برد وامبي أو عن بسالس الله عليه وسلم والصحابي بسره حق وفرك راسته هنجي مرؤوف ده خلاص بيه هل ناف خلافه ده دركيه؟ çünkü الله عليه وسلم افنظر بكم ذيكا صفحا ان كنتم قوما مسرفين شجروا حسبينا كربا عالمين امتي حمدت تبنى في ضلالتها الا جماعتك بهل سر حقي وسر راستي وسر ايوا الله عليه وسلم It's a little bit of 저희가, Basil is a certain province. There were already people who used qmen in which he wrote the gospel and the jennits of כане There isБzgl many people who've already been respected for the Jews in هذا أو بصرمان يسر حقيقة وهم براءة أكيد وهم أمين أبد دي سنة في عم بلش الله عليه وآله وسلم أما عم شيء خود جد أو كينو جماعة كينو حزب كتشي كينو مقراة دنيو هذا هم ذكرناه كرب الدنيا قال القرآن وقول سنة في الله عليه ومعنا تفسير دويا يواءاتي أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين أروك عبد الله بن عباس وازبنا خده لبل مواجوتي تفسير تفسيرا في آتي, آتي, آتي أفنضرب عنكم الذكر صفحا يعني أفحسبتم أن نصفح عنكم يعني هنكو هو حسب كان غالي خلقي غالي إيمان دارا غالي كافرا قالوا كسائر ذي الإيمان إناي بس إنك عمل القرآن إنا كان أن قالوا كسائر ذي الإيمان القرآن إناي ناي إنكوا حساب كان أمد لهم جوجبين وإنكوا عذاب نادين أن كنتم قوما مسرفين وأنكوا جناحاش كانوا خرابيات كانوا بردوا ومن سب جناحه وسر خرابي وتوبيشنا كان شجره وحسابنا كان شجره حسابنا كان كلي بردوا بسر جناحه أو بسر مري وبشتين رباعين للتجوجب شجره وحسابنا كت أمروا بكافر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 يا هو ترميت عذاب دين ويا الزو عذاب دين ام لا يا رب العالمين ما تشوف هذه النيه هكما باشتاهوك لديني ما تشوف هذه هكما في قرانين كرب العالمين بما قتي وانه في ام الكتاب لدينا لعلي الحكيم بس هنداك ما قرآن يا بمال فكري وادونت ماذا بس بتو بركة وببركاته نفتحني نتفسير معناه وزاني نعملي فتكات ندقي بس بفين دي يانك أجنبي كبيش يقعد وادون نبسره يان ادون ماذا بين أقاراسن هكذا جل هندكي الوا هذا رجع في صلى الله عليه وسلم رجاء قيامة الشكاة الفنوع وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا رجاء قيامة في صلى الله عليه وسلم يا ربي قومي هذا قومي وفي جماعة أمتهن أفقرانة هجر كربو يعني هلا بو نذت خان بخدينات جون عمل بينات كير هذا بيبشخو هر چتکی البام رو فکر کرد که مرد ونه خیلی، چه واقعیتی آن عملی بین کرد؟ اوه همچون هجر القرآن و حالا قرآن را ارج قیامتی به حساب جال مروریه دکتران و بیگانبل نالی رب العالمینی دشکانه مروری کرد. برندی مروری بسرمان تвیا هم هر ایکلمه همسری خوب لندکین کار رب العالمین یا قرآن دامه و هم درستی حقه فی قرآن رب من واقعیین و فره معنوی بکین ه في القرآن بن الله عليه وسلم قران ورجي شفاعة يتكرر جه قيامته صلى الله عليه وسلم بجيت والقرآن حجة لك أو عليك ه في القرآن قيامته دفاع هيك الوه عم كم كيل وينا أم الوينا كارج قيامتي <تصفيق> على القرآن بذ دفاع المكاتب الشفاعات والمكاتب حكة واقص تقران الخيني تؤت تتجهي تعاملي بيت كي تدكشي هم مزجيني بتبير دواء بس هني هكمل في الواقص عش كمل في مقصرة برمبر القرآن بس مرف رمضان بذ خيني مرف عمليه بينا كت بخوي يشتو بخدمة الحمد لله بخوي توببك أو فجرة بس فاجر اكو دي دهر صار الحقونه هي سر كاروس في قيامته دفاع التكات ودي, ودي شفاعه الذاكر وكم أرسلنا من نبي في الأولين يعني وكثير من الرسل أرسلنا قالك بيغمبر مايت بريكلين بيشيت يا محمد صلى الله عليه وسلم بو او قومي بيشيت هاكن وكينوح وكيهودي وكي صالحي عليه الصلاة والسلام هم بيغمبر الدية هم جد ما قالك دي الدية هنا يا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين يعني وهمتها أبت بيشتاك شب بيغمبر الكو قومنا بي يا وما يأتيه من نبي هر بيغمبرك وهر قومك كانوا به وی قومی اغلب القومیت پیغمبرا چه بران بری بابا پیغمبران اد کرد پیشوازیا پیغمبر افت چیت کن نه پیشوازیا پیغمبر بنت نه کی نه سمعنا وطعنا نبوتی بل خدا تو ایمان ته خیر به تو چت بیجی گارا دا دیت نه هم ترانا بی ترن همت گوت ساحرا اغلب القوم یگوتیا پیغمبر کو یگوتون ساحرا یگوتون درو هینا حاشا yegutiya yegutiya pi gambere tro hum pi gambernina hum bas bu dita tin da ma al sadine baba pi etma nadam utrana o sehz pi gambere tro niya idbi pi gambere me dinbi yo idbi shi ajne chune dga nda har eki akhafnat bu ta pi gambere tro khodine bish ta pi gambere masa allah alayhi wa salam ya mohammed sallahu alayhi wa salam hajizna ka waqti qawmetash trana tatkan chunki ana adat وكم ارسلنا من نبيل في المسجد والقوم بهذا الشكل يقولون ان يكون هناك اشياء يقولون ان يكون هناك اشياء يقولون كانوا به اشياء يقولون ان هناك اشياء يقولون ان هناك اشياء يقولون ان هناك اشياء يقولون ان هناك اشياء يقولون ان هناك اشياء يقولون ان هناك دلادني في عن بريدة رسول الله وعيسى مبيش دخو عاجزناك أما همود دلني هديك في عن برجلك بقدر لا لي عن العالمين ورب العالمين جلك في عن بركوش تبيا وبو ما يهنا تبي تيومش في عن بركوش بيت وهمش دي في في عن بريب شيء رسول الله عليه وسلم ما باشترين وقادرتين في عن برب العالمين بو ما يفرقني ونيه بس جلك الم بيش دخويا كده سنة توي أمدي في عن بريش ناشين أف في عن بري هو بقدر ورب العالمين هو خوش تبيت تبيا ما شوف روش شكرني يا رب العالميني بما محمد صلى الله عليه وسلم كي أفهم برمه رب العالمين كن أهات بريشة ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون يا محمد صلى الله عليه وسلم يا جاني هاي قد لا تجلك تن بتن بتعاجز بيت أو أخف نيد مشك بجنته بس خاجزناك أفهم خير الأجر بتاه وهمو بيغمبره شابه صريحاتي وهم حس كان درجه تبلكين يا خرب عليهم الشيا في وكان استهزاء وترانا طيعه بالكاتويق بها عادله وتخارر هر چند جالك اللي ورا معي هلاك جبرن اما رب العالمين ما قوت الدنيا دار العمل دار الجزاء يا جزاء مو هي لايب وباخرتي ويك جار كافره ومشركه رب العالمين طوله لبانك الدنيا هذا اغلب الجزاء محمد هالكري بروجة قيامتك والبيره جزاء خديوال جرنبه النار جهنم دا ونف اقريدا فاهلكنا اشد منهم مطشا يا محمد صلى الله عليه وسلم او قوم بيشتا وقت استيزه وترانب بيغمبر ما مهلاق برن قوم نوحي عليه الصلاة والسلام عبر العالمين طوفان هلاق برن ومعو خندق وقت استيزه وترانا بيغمبر اخوكريم قومي موت عليه الصلاة والسلام وقت إيمان في غمبري خنيني وستهزاء بكي رب عملي هلاكبرن ونهلان قومي صالحي فموت وقت إيمان في غمبري خنيني رب عملي هلاكبرن ونهلان ولكن رب عملي بيشته فأهلكنا أشد منهم بكشا يعني ما ماهلاكبرن أو قومي بيشي تايا محمد صلى الله عليه وسلم وقت إستهزاء وطرانا في غمبريت خوكرين أو القومة ما الملكية أشد منهم بطشا أشد منهم يعني من المشركين من المشركين قريشين يعني أول مشركة قريشية قوة تربون زور تربون بترمال تسيدابو دا بترد صلاة تسيدابو دا ربع منها مهلا كبيرا فأهلكنا أشد منهم بطشا البطش يعني الأخذ بقوة يعني قرتناك بتند وقوةك زورة أويت بيشي قریشیا گله قریشیا قوت تربون زور تربون حكمه و ماستربو ربعمی همه لغب رن سرابه که سراب استهزا و طران پیکر نواب پیغمبره و یا محمدالله علیه السلام مشکل کت قریشیا شک من دیواش لغب این وکیت پیشی و یت البن قوت ما نشوند دری حتی آباد البن قوت ما بیش نداره وام نشین و نحاش ربعلمنی کس نیا کل بند سلطایی بیش هر کس که حس وبما ايش محترم العالمين يا بجوتي وما في اهلكنا اشد منهم بطشا هتقبل بجوتي بماش يعني هم ديش جال قومات تشيغاوا هر هيك ويركي بجري ترانا بيقرنا دينيه خديو وبيغنبري يا خديو حديث النبي الله عليه وسلم الا رب عم دي هلاق بالدنيا ده باي اخره ولعذاب الاخره اشد بعدا با آخرتاش معاصرا میبرد وامش این دی موی بسم ترسيد تیرسید تی خوب ترانا رزید ترنا و استهزاب دین خود نکت به عبده نکت به الله عليه وسلم و به سنت بیامبری نه تکرر استهزاب واژش دانه سبب کامرو فیلک چی دنیای بری مثل الاولینا رب العالمين بيجب ما يبغي تجوت يا محمد صلى الله عليه وسلم ما يبهم تجوت إيش الناف قرآن دا قصاو شيروكو مثالت واقو ما أدبيش تأدب ما هي قبرين وكما تجوت قومي نوح عليه الصلاة والسلام رب العالمين ما يجوت الناف قرآن دا شنجارة وما هات يجوتن قومي فرعوني رب العالمين يجوت يبوما شيروكو يجوت وقت ترانا واستهزام موسى وهرون كلي عليه الصلاة والسلام رب العالمين هم خندق عند نو كسلوان ومضى مثل الاولين يعني شيركوا همو ميتات نغوت بنده داعراتي والجرين امشي وكوانك دعم راب اندسخ الدين خدي وجرين ودي بيغنب رخبشين درب العالمين مسار بخير دنيا واخره صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين